لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفتهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفتهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله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 قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واتعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وتاءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلها لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيله فأولئك عش الله أي يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورًا وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرَاضَ مَلَكَتِ رَوَّتَهَا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 إن خفتم أن يسكنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين